وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا, إلا اللهَّهَ إِن أَخَافُُ عَلَيكُمْ مععَذاابَ يَوْ مِن نظِيم قالَاوا أَجِئْتَنَا للتَأفِكَنَا عَنْ آلِهَتِناَا فَأتِنَا فَأتِنَ بِماَا تَعدُناَ إِ قُمْ مِنَ الصَّادِقين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 وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا وَأَبصارًا وَأَفئِدَةً فَمَا أَغنى عَنهم فَمَا أَغنى عنهم سَمْعُهُم وَلَا أَبصارُهُم وَلَا أَفئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا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 يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 ذَلِكَ بأَن الذيينَ كَفَرُوا التَّبَعُ الْ الباطِلَ وَأَنَّينَ آمَنُ التَّبَعُ الْ الحَقَّّ مِر رَبِّهِمْ كَذَلٍكَ يَبرِب اللهَّهُ لَِّ سِأَمْثَ لَهُم فَإِذاَا لَقيتُمَّينَ كَفرَرُ فَضَر بَرِّْ قابِ حتىَ إذَا أَثْخَنتُمُهُم فَشُدّوثاق فَشُدّ الْوثاقَ فَإَّا مَن بَعدُ وَإَِّا فِدَ أَنْ حتىَ تَضْعَ الحَرُْ أَْزَارهَاب ذَلِكَ وَلَ يَشَاءُ اللهَّهُ لَ تَصرَ مِنهُم وَلكِ لَبِلوا وَبَعْضَكُم بِبعَع وََّذِنَ قُتِلُ فِي سَبيل اللهِ فَلَ يُضَِّ أَعْملَم. يَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يُمَكِّنْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ